بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكم تتكاثر الا هاكم تتكاثر حتى زرتم المقاب كلا سوف, كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا, سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترونا الجحيم، لا ثم لا عين اليقين، ثم لا لا يَا يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ